أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأس شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 إذ أول فتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ملادم كرحمة فقالوا ربنا آتنا ملادم كرحمته وهيا إلنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذَانِهِمْ في الكهف سنا عددا ثم باثناهم لنعلم أي حزبين أحصى مما لبثوا أمدا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 وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهفين شرلكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهفين شرلكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم منفقا وترشمس إذا طلعت تزاوروا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من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 فَمَن شاءَ فَلْيُؤمِن وَمَن شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَتَدْنَى لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَأَيَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُحْلِيَ الشُّرِّ الْوَجُوهُ بئس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا ضدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 وذرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما انزلنا من السماء ماء فانبت به نبات الارض فاصبح هشيما فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم مُتَّخِذًا المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي آذَانِهِمْ وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب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 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك من تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرى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 وَجَبَنَ غَتَمَ لَدْنِي عَذْرَا فَانطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُ مَا وَجَدَ فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا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 وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجاك منزههما رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا